بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران بالذكر بل كفروا في عزه وشقاقا كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص I هذا الدكتور محمد بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم هم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب يندم ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعدوا وفي العون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب <تصفيق> اسبر على ما يقولون واذكر عبد ما داود في إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة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 قالوا لا تخف <تصفيق> على بالحق ولا وَلَا ضِلْ وَهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال سنني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجك وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وَقَلِيلٌ مَّا هم وَظَنَّ وَظَنُّوا أَنَّ مَا تَطَّنَّاهُ فَسَوْفَ تَرَوْنَهُ وَخَرَّ راكع فاغطرنا له ذلك وَإِنَّ له عندنا لذرفا وحسن مآخ يا ذاود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضع عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم وليفة في الأرض تحكو بين الناس بالحق ولا تستبع الهوى فيضلك عن سبيل الله عن تبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا إن جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي <تصفيق> الْأَرْضِ فَامْشِ فِي الْأَرْضِ قل بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والحيو وَمَا بينهما باطلا <تصفيق> ذلك ظن الذين ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا <تصفيق> فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفرون مفسدين في الارض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر than لا من فتذكرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصال والشياطين كل بناء وغواص المقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا أمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ له عندنا لزلفا وحسن مآب ذنا نعم العبد إنه اواب واذكر وإنهم عندنا من المصطفين الأخضيار وكل من الأخطار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب يَنَّاسِ عَدْنٍ مُفَتَّحَسَنْ لَهُمُ الْأَبْوَابِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ سيرس وشراب وعندهم قاصرات طرف أسراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من Yeah. <laughs> لم لا مرحبا بهم إنهم صالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئت القرار قالوا ربنا من قدم لنا Słyszeliśmy, że ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون من طين فإذا سويته ونفرت فيه من روحي فقوله له ساجدي اَشَجَّتَ الرَّبَّ كلهم كُلُّهُمْ اجْمَعُونَ إِنَّ إِبْلِيسَ وكان من الكافرين قال <تصفيق> يا إبليس ما منعك أن لما خلقت بيديك أستكبرت أم كنت من قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج من فَإِنَّكَ رَجِيبٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ قال رب فأنظفني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين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 قَالَ تَفْزِعُ زَكَا لَأُمَّ أَجْمَعِينَ قَالَ تَفْزِعُ وما بك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين لكم عليه من وما أنا من المتكلفين لتعلمن نبأه بعد حين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من مهما <تكلم> <تكلم> كانوا <تكلم> إلا ذكر للعالمين انفسهم انفسهم انفسهم انفسهم